لقلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنبيه وهم لا يشعرون. وحرّم عليه المرض عني.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 فَلَمَّا قَضَى موسى الْأَجَلِ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ من جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كثوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ من النَّارِ أو جذوة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 وَأَن نلقي عصاك فَلَمَّا رَأَتْهَا تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ فَلَن تَرَىٰهَا تَمْتَزُّ كَانَ جَانًّا وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْبَارِّينَ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 Altyazı M.K.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 ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد مُوسَى موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بَصَائِرَ بصائر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 نتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 يتبع بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول